بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المروع فجعله. We zullen je lezen, en je وأنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك اليسرى فذكر ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي <تصفيق> يصل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْمَ O, de laatste is het beste en de